نسموا الله عليك افتران عليه سيجزيهم بما كانوا يفترضون وقالوا ما في بطن هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على كم من تنفسهم فيه شركا سيجزيكم وصفهم انه حكيم عليم اخذ خاسرا الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم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 وشات ونخل والزرع مختلفا اكله والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه 129. قلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين 120. ومن الأنعام حمولة وفرشا 129. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين